وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا توبوا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا حسنا أَجَلٍ مُّسَمًّى يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا فضل أَجَلٍ فَضْلٍ وَإِن تولوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صدورهم لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ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 ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ في ستة أيام وكان عرشه على الماء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 ولئن أَذَقْنَا الإنسان منا رَحْمَةً ثم نزعناها منه إِنَّهُ ليؤوس كفور ولئن أَذَقْنَاهُ نعماء بعد ضراء مسته ليقولا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 بعض ما يوحى إِلَيْكَ وضائق به صدرك وضائق به صدرك أين يقول لولا كَنْزٌ عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نَذِيرٌ نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر ثور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 ويا قوم من مِنَ من الله إن أَفَلَا تَذَكَّرُونَ تذكرون ولا لَكُمْ لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك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 واصنع الفلك بِأَعْيُنِنَا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وَيَصْنَعُ الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه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 وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَلَا ذَا نُوْخٌ وكان وَكَانَ فِي مَغْزِلٍ يَا بُنَيْ يَرْكَمْ مَغَنَى يَا بُنَيْ يَرْكَمْ وَلَا تكن مَعَ الْكَافِرِينَ قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا غاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلغي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وَنَادَى نوح رَبَّهُ فَقَالَ رب إِنَّ بَنِيَّ مِنْ أَهْلِي فَقَالَ وعدك إِنَّ بَنِيَّ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ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 معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك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 قالوا يا هود ما جئتنا ببينته وما نحن بتارك آلهتنا وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين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 من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبال عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة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 أَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يعبد آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شك مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مريب. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كنت عَلَى بَيِّنَةٍ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 فعقعوها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا وَحَجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ العزيز وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 فما لبث أن جاء برجل خنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وعوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق, فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب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 إن إبراهيم لخليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا غَالِيَهَا سافلها جَعَلْنَا غَالِيَهَا سَفِلَهَا من عَلَيْهَا حِجَارَةً من سجيل من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 قالوا يا شعيب عيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد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 وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا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 ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا نجينا شعيبا آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة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 وَأُتْبِعُوا فِي هذه لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الْرِفْدُ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكِ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ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 in Arabic, Arabic, Arabic, Arabic, Arabic, Arabic, Arabic, Arabic, Arabic, Arabic, فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون كَمَا كما يعبد مِنْ من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير من ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب وَإِنَّ كُلَّ لما ليوفينهم ربك رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ فاستقم فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ تاب تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا من الليل إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ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 لما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين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 telké ayatul kitāb al-mubīn. inna anzalnahu Qur’ān an Arabīyya lā al-kum taqlūn. nḥnu nqusu ‘alayk aḥsān al-qasas bimā aḥḥīnā ‘alayk hāz al-Qur’ān. wa in kunt min qablihi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 إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك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 إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو طرهوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أَبِيكُمْ وتكونوا من بعده قَوْمًا صالحين قال قائل منهم لا تَقْتُلُوا يوسف لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب بيلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاغلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصعون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 Verschrikkelijkheid van jezelf. En ik استبقوا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكلوا الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بد كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأذلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس ذراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسؤاه اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ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 وَإِن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رآ قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم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 أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَتُّهُ عَنَّهِ فاستعصم فاستاصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وَإِنْ تصرف تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ من مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وقال الآخر إني أراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام الطرزقانه إلا نبأتكما بتأويله إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي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 meer en meer, en meer, en meer, en meer, en meer,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 يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا وام الاخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضى الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه ناجي منه اذكرني عند ربك الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاس أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين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 117. سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات 118. يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غس الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فَاسْأَلُوا ما بال النِّسْوَةِ التي قَطَعْنَ أيديهن إِنَّ ربي بكيدهن غليم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 Sterker nog, dan ik u niet niet